بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن طبعه بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحن قبل الله بإنا آياده طوانئي الشن النازعات إلى سورة عباس آخرك إن شاء الله تعالى ترسيجو روحها ترجف الرادفة تي وح جل قل يسيبها وح جل تي كدبتشير نفخة تلفزع تي يا نفخة تساعر تيلا دمني ورب يوم واجفة قلبي يالمال ثوي عبصنيا عبصارها خاشعة يقولون وحيدها إن المردودون من اللسوع في العفرة قبرق الحديث يعني الجوسوعلي إذا كنا مركان هن من اللسوع العظام النخنة قالوا حين تلك أيضا كرته صلقو شوي خاسرة خسرت فإنما هي زجر تنبأ لي وأبحر دواخليه فإذا بسهولة وبيضة ذلك دشيس الجوع هلا تاك هلا تاك مكوي متصلقو شعي حديث موسى مصور كيسي إذ وقتنا داهو ربه ربجي أولا واقعي بالوادي في الوادي تجي سجوجة المقدسة الله طهري ضوائها معيش محله يدمرك لالها ذي ذهبتها إلى فرعون فرعون أتى إنه فرعون طغى وكبري فقل وحاتك تدع اللهك من حاجة وحمراد دا ما كله ضاي إلى أنت ذكى إلى ظهيرن توم وهديك أنكوهنونيو إلى ربك الرب جاء أنكوهنونيو قفتخشاء أدع الله بغضوه ألا عابدو فأراه موسى فرعون وح تسير الآية آية دي الكبراء وينيد فكذبو Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay Nabii Muusa warkiisii ajeebka ahaa ma koobiyimid warkuu dheeraa markuu Midian ka yimid oo Sinaay uu soconayo yaa loo dhawaaqay geedba looga dhawaaqay meel geedku yaalo dabka kacayo aduu way farabadnayd markaas waxta wixigi looseego wax walba looseegay markaa meeshan waxa Allah fa u dhawaaqay waadigi muqaddas ka aha ee ta fir'aon aadoo wuu kibrayay waxaad ku tilahdaa war wax murada ma kaleedahay in aad tahay ranto qadmu min noqoto anaa anku aanooniyo ku soo koray ee qoomkii ciisna uu gumaysanayay inuu ila ku maska ka talaho ido waqti ina ربه rabbuhu rabbigi u dhawaaqay bil wadi fil wadi togi dixdiisa uga dhawaaqay al muqaddas ee dhahiraa buwa aha magciisu toga maxaa lagu yiri id habtag ila fir'aona fir'aon utag maxay yelee inuu daqa ugu kibiree faqulu waxaad ku tidha hala kamin haaje wax muraad ma ku sugnatay oo muraad وفتخشاء الله كبغدود الله عبده فأراه وحونته سيى موسى فرعون فعل فعلك أراه فاعلك سوا موسى بفعولك نواه فرعون فأراه موسى فرعون وحوته سيى الآية الكبرى آية دي ويني فكذب فرعون بيني يوم وعساوود ديلي ثم أدبر ودبت يسعى إساق أردير فحشره سيجري أسكرتي سيادات كيسي فنادى ورنواقه فقالوا حولا أنا أن أقول ربكم رب بنا ألعلا أو فأخذه الله و الله قبطي لكالل آخرة تأخرة عقاب تاري يول الدنيا العقاب تاري إن في ذلك أرهن تاوحاكو سغن فرعون قرد عضي لعبرة تنواية عرق نمو لمن يخصى غفق الله بغي فرعون ويلك موساها وقومهم لنا عابدون الضوما النويهين إنه إلى أنيقا كهانون فرعون ويكو أذكت وانا كبيراني بركاء فكذا أنتم بيني أرضي أرضك هي الشوشة يبودي صبيك سراري أدونك عقابته هذا آخر عقابته أذ بالعقوبتها قل يا كف عن هذا الكيسية ما علم لكم من الله الغيري إلهنا رجاه نيدم هذا الكي وجري يا هذا كان فرسنا سنة ولا حسيب عليه لوضع عقابته أذ بالعقوبتها لكن وحكاف عسدا إنه العقاب كأدوني تيا آخره واي على كعب قي وحجرنا ينا wuxuu ku way aragnay ma qaadan karaan fa نبي furuubeeniyi markii nabi muusa u عن wa ثم waan u diido wa ku gacanseeyay sumadbara uu daba jeediyay uu orday yasu ca isagu orday fa xashar uu soo shiriye junuudii si dadkiisa uu soo jiriyay fa qaal wuxuu yidhi ana rabbukum fa فاخذه الله الله عقبتي نقال الاخرتي اخره عقابتي يوال اولى في ذلك ارى انتا لا عبره واي ارغنيم لمن يخاف غفله الله كبقي مره ددك بينيي ise soocilinta ددك بينيي با لالهادنيا انتوم ايدن كمي اشد خلقن ee samada midkeene dib badan banaa الله Alla wuu dhisay samada rafacuu kor yelay samkaha jurmigeedii uu kor yeleeyay faswaaha uu kaamil yelay lo meel dil dilaa amale waaqdashuu madoobeyay leela habenkeedii uu madoob u ka dhigay waaqrajo wuu nuriye wucday duxaaha barqad hedeen wal ardu ardu lana يوكسوس هاري، والجبال بوره أنا أرثها وفقه قتومي، متاع أرثها حضر تزلكم إذن كلا إذن راحين، هي ولا أنعامكم حولهن، الله سبحانه وتعالى وحوله يدك ديدا، قيامه إنه دع دانوا لشعل دانوا، إذن هي السماد متكني حق بدن لخلق السماوات ولا من خلق الناس، ودسي الله السماد يبو دسي، جرمي قدينا وقربو يالوميل فجعه ونا كامل يعني واحد للدلا عي ماله هذيكِ مدو بفكر دقيس الله حرة عيسو مالين ثين افتين بفكر دقيه انتا كد بودل كفديه برك ميل كله لكن سما ده يا هذا يا markii samada hawsheedii la ka miliyo la habeenkeedii la kaamil yaalay يا ardada iyo oo abooran ya la fidiyay oo naf ma faacadeed iyo wixii oo dhan la soo saaray weeyo ya abuurahan ardada kooreysay bihi sida u burqanaya weydaq daaqi la haydo buuru كان ku qodqotomiye idinkaan la idin wax khalkiga kamidho buuraha ka xog badan ima jira haabuur badan booley la birta wax birta ka xog waxa badan birta naarta naartu birta wax ka xog badan ima badan oo wax wax Can we speak to them yourself? في <تصفيق> الطريقة, فمنون تطوبهم They are proud to you A term of these are a different mind There is something like If you Versus They do not know if you are aasi They'll come up with something Only some sweat can smooth Takejal is more colours They take off the sand The fire wa akhrajawu adeeyay duhaaha barqadeeyna wal ardu dulkiina duhaada oo xallugeeyda maalinta ay o dhandeey wal ardu dulkiina badda dalkiinta kadib duhaaha fidiye fidinti waatan leenoo fasirayo akhrajawu xukaso saarmina ardu sida u soo baxay iyo wixii dadku cun jiree wixii xooloho cun متاعًا وراحين درتت لكم ليدين راحين يومئذ انعمكم خولي هنا فاذا جاءت الضامه مركه ادونكي وا سيده اذا جاءت مركه ديمتو الضامه كي وحول بده بول يسالكم راي وينين وما قعيها قيامده الضامه كمتاه waxaa wax walba waa culays dul fuuray yawma idin maalinta yu yitade kuro lisanu dadku ay latka oo oganaya maxay tahay xusuus taas oo burijay tiljahiimo jahimadina wala daahiri naarsi liman yara qofkii aragti ka في fa ama mantaqa qofkii kibriyo xaq ka baxay wa salaal hayaatad dunyadan la shaan dhaw e gaaban doortay oo daacadi iska daye final jahima jahima marka daamaha waxa loo gbi wax walba way dawooli dusha ka fooli markay timaado maalinta ayada ayuu qof waliba amalkiisa harki hadu xuma yahay hadu samaa qofka amalkiisa walaacsana yahay uu ku fari kana walba harba nafta ugu أدونك الدورتي وحلوكتي ذا، إنه أدونك فرها كقاضمها، وإنه ضاعدي فرها إن تو كقاض أدونك أجوه، وأدون يذا الدورتي جحيم وأمشوكه ين يويه حلوق لكن أوقات ضاع ذا قريب يه، قريبنا ضاع هذا سي الله وحلي في قيام ذي مركي تمادى ما لين ويت تذكروا لسان ضطق أي حسوس صلايان أو يفهميان ما صعوحي وشقية وبرجة الجحيم وجحيمنا بنان كلا صادق ولا ظاهرين لمن يرى قفكي عركسك شروبيش فما منطقة قفكي كبري وسر هي العلم واهو ياتي مش الدقي من خاف قفكي كبقي مقام ربي ربي سورتا ديس اينو اللهي سورتاي كوتل غشنا وانا هان نفسا نهي عن الهوى وحي اجعلت فإن الجنة جند هي يذ المواء وما شك هنا مخو الله كوتل غشنا انو صابحون إن دونو لحساب تام دون الله محكمديس انو اسو تاغي دونو كوتل غشنا وحيابي حمايه نفتي سجعليدنا وكن نهيو كوهر جوكسديه دوياتي في سو جنده wi warana subaha waya tikii sunnaad subaha ki haqa diiday oo xaq baananka u baxay oo adduunyadu ugu ay dooyatinkiisu waan aragay qofkii kibray oo adduunyada doortay jahannamo ku hayniyi wa ma man khafa qafka kabqa maqama rabbihi fabi surta giisa wana han nafsa naftana kan yahay al hawaa wada kan yahay fa ina يسألونك نبقى شرفت له كويدين عن ساعة أيانا وقتك مرساها سجنانتها أيها قرمة أيها قرمة فيما أنت حاجات قد تأميدك لها شيئا هذا الشيء أنا لم أجد منه ما يلفق بك قد تأميدك فيما أنت حاجاتك قد تأميدك لها شيئا إلى الرب الرب يحق يسوه منتهىها علمك هو حق الرب ما يقول Ennen ma anta adigu waxaad tahay kaliya mundhiru man qofka alla ka baqaya ma bayago yoomo maadiyadoona qiyamada arkaan lam yel basu aan nagaanin way la yaraan illa ashiyatan galab mooyey ouduha xaha barqad mooyey sa'aday ku waydiin baalay gormay dhici baalay iri markaas oo sa'ad wa gormayde markaas adu sheegitaankeeda xaqeed ka joogtaaba baadaa luguba ugu seenina adigoo wada ifadaa in saa'ada waxa ka waraanta saa'ada jiritaankeed aad ka warramin laakiin waqtigaas ay dhiman dhigan tii adun qofkii allaah ka baqoo mu'minu baadu digin maalinta qiyaamada la tago mudadii ay soo joogeen wax la yar bay noqon galab bay noqon ama fiidkii ama arontii wax yar wax yar oo qiimo leh ayaana waqtiga mursaaha sugnantaa duqatay fiima anta kaga sugnantahay mid igaha sheegideed meel fog baad kaga ku intoodu inama anta adigu kaliya waxa tahay mudiruman qofka u digi yixsaaha alle ka baqaya kaano waba iyago aan nagaahin ila galab أكاد أخفيها أبو علي. إن حتى وحده إسقريه. يابا يبكوس قتني. سورة عباسة وسورة ديسيدي تناد. تسمس القرآن ككليم ك. كآل آية هذانا وأفترن يلبه. سورة وامتية. بسم الله الرحمن الرحيم. عباسة ووجت وين. وتولى وانوجت سدي. أنجاه بأنجاه إنه يجي من درس هذا العلم ميت إن لا. وما yidid kum xaqo ogaysiye محمد لعله كان kan inalayd tan ka أو dhahirmi oo iimaanku isii korri aw yadhakaru wa antum wacdig qaadan oo fa tanfa'uhu ay anfa'i adika wa antu amma manisa xalan qofka ka kaafto ma xaq badidiid fa anta hadii وما منحك من سعاء السعودة ويحصل على أن يكون لدينا علم الدونة. فأنت أدقى تلها عنوات كم شقول هذا ما يقوله نبي الله محمد عليه السلام وأن من قرية وأن الله يؤدوننا وأن أدقى من المسلمين يا عبد الله ابن أمي مكتوم وأن يددك السلام وقاله رقاتيها يا أبي يا رسول الله نبي محطة على عضي niman kan intuulah lay inu yardaayo iyo jaceladay waxa weeye laba wana halin markay markay aayada ku soo abdullah ibn mamaktum uu xubmeen jiray saxaabadeeda waxa kamida qaar uu ilaahay ugu qanaantay ba kamida uu xurmeen jiray markaa nabigu qoladaas uu lahayay ninkani u hedeema arko waanin in dhala markaa soo on goor nabigu ubayabir khalafi abu jahli balina muslimaan barje ka qaba marka nabigu wax u masabayn in haaran ma ahayn hawl muhiimowey buhay laakin tan oo ga fiicnayd inuu ninkan qaabilo ila ninkan muuminki inuu iimaanku usii kordha ba suragala oo qeyd banana siiyay cid ya suragala koonan allah leey si la rabto maxaa ka galay haday iimaanyelen waayaan maxaa baad ula نبى قال للشيخ وتوالى وونجيت سده وجدت بكاس هوسا وهي مهمة يا ميشو كتير عنا كلو العنان تما محوله وجدت ويجت سده أجاه بأجاه إنه ويمين العمام مت انذلا وما يدرك محكه وشيء كتير ثاي لعله يذكر إنه كان ظهير مي إيمانك وشيء كتير مياذ كتير أقوى الله يشوف أو يذكر وانتو مي وفتفعوا الذكر واندو ينفعي أما من قفك ككها في تامه فانت ايد يقول له قف كاتسدا واد قابل وما عليكم حق دشاد او هديب الله يزكا انو ندهر من جال كان اد هرتا اغنتاي انو ندهر من جاءك قفكه كوجبي ساء اسا اسقو سوده او حق دونا وهو لي يخفا له ساكبا غيو فانت ايدو عن حق سلى الله وات كمسقولي كالله سلات ما كلا وانوي famaasha qofkii doonada ka rahu quraanka waaninaa fi suhufin haashi quraanku kusugo ya mukarramatun oo sharaf leh marfuucatila kor yeelo darajadoodu sarayso mudaharatil dahiroo ziyada iyo nuqsan midna aan lahayn baydi malaaikatina wuxu falanay hawl muhiim ah ay inta iyo ba ninkan iyo kuwa dhinkan waa muslimey kuwa xaqsiinboolaha oo kuwa la hadal marka quraanku waa waano waa tadhkiri qofkii doona hadba waaani quraanka xageebku ku qoranyahay haashiyo karameysan oo sharaf leh heer saraa'a darajadoodu oo mutahira oo malaa'ig wax qortaa gacanta ku haysa oo marka waxaa la waa dagaysay masahifkuma qoreey iyo haashiye quraanka kuma marka waa mucjize quliyana wahiilay ay malaa'iktu kasoo gurineysay ay malaa'iktu kasoo guray ay malaa'iktu sida ma ahe inaha suradani tadhkir tun waanin weeyey fama sha qofki doonay inuu dhakariul quraan مكرمة لا شرف يؤاد ونكس مرفوعة لا كرير الدرجات وتصير صمت طهارة لا طهرين زيادة ونخساني مدنا لهين تاسو بأيدي سفرة ملاعق وحقرتها قانت وضعة يحشو كتير بلاك تاسو كرامي وذو ونكس براتنا وضم حسينين قتل الإنسان إنسان كوال الله عن ذي ما شيء عجبنا بأكثره قال لم بد نسيه من أي شيء سيجب خلقه الله كابري من نطفة عن روف يخلقه كابري فقدره وسرجوي إنسان كي قدرته قدره أجهشيس يهزق قيسي يشد قيسي وحده بالله وذا قدره لا يسق حسابه لا يسق سرجوي ثم السبيل وضاده وكسو بحلاه ييسر له إلا أساءه أركه وين كمرك وكسو بحياه وضاده بإساءة سورة جل ما هذا الله كسوصار و هو الله أغتلقه ثم أماته ألا ودلي يعني دل بك حكومة فأقبره قبره قبره أكبره أكبره أكبره إلا أعصاء الله أسره يقول الله حكومة ثم إذا شاء مركو الدون أشره وصوصار هذا كان كبريا محيليه إنسانك ويقال نببذيه ومالعونيه وانتحقديده لشيء لكن إنسانك الجنس أهل مركلا شيء sifadan kuwa ka sifoorbay baa la isay wax diidayaashu wuxu ka aborey wuxu ka aborey may dib u ku xukumeey sida lagu marku الله سبحانه و جل قتل الانسان إنسان كي وا لا لعنداي غوودان انسان ka la jeegi laakin wa ku wa haq qadeeda ba shay ajabada ba akfaru gal nima badnaysi alla galmadi subadala min ay shayn shay ga bu khalaqahu alla ka ثم السبيل وضاده صامر لها وورك كصبغ لها يسره سهل ثم أماته ود لي معنا دلبه كحكمه فأكبره هو قبر يتعالى وإذا قبره هو قبر له بكنيه هلا عصين ثم إذا شاء مركون دونه أنشره وصابح مركون دونه وصابح كلا سدى إنسانكم مودي ما هي لما يقضي إنسانكم مجدني ما أمره وثي الله أمره مجدني والله ما فَلْيَنْظُرْهَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّ إِنْسَانَ كَانَ إِلَى دَاعٍ بَرَاشِنْكِي سُميشو اوغييميد بل هاء ايغو ان انا ثم شققنا الأرض ارض دي نوا دي لا عيناي شققن دي لا عين ارضودا ميركو روبكو كودوبيها اي ليقدو دي لا عيد وحاي فيها ارضودا دخديدا حبن ميدو حبه وو وح الله وحي iyaw qadban geedo xooluhu unaan qadbigu walaamaha abiga dambe waa dhirtu hoosee nagaadka weey iyo way zeytuun zeytuun timir iyo waxda ay qabey qulban oo geedo waweyn iyo faakeeha wax lagu raaxaysto iyo aban yar yaroodkan hoosee nagaadka ah sida ugu soo saaray saari aan الله سبحانه وتعالى. waxii la yiri sameeyay horta ma sameeydeen bal qofkaadu meel mi uga jiyo Allah wuxuu leeyahay samada soo shubay soo dal dalacday midhihii lacun oo qamandidi iyo wixii oo dhan ba laga soo saaray ciinaba laga soo saaray qadban geeda laamaha xooluhu daaqan ba laga soo saaray zeytun واح كلاه اللي بره حيصل، وواحد أن الله عنيم ويه وأبا، نقالك يحولوا الدقيقين متع اللهكم يقول أنعم، أبا إذا أبو بكر صديق، خذيه الله عنه wuxuudii waxaanan ogeyn hadaan sheego dhulka ay qaadi samaydeen soo hoos joog waxaanan ogeyn hadaan sheego muuna sheegay cuwad binu qadabnaa isagu agriib qurcul aaliye wal qadbiga waa garanaynaa talo abigu waa makh barkaas iyo warxubla waa taalata maxaa ku qowta waxaanan qoonim marka luqadiisu waa لابدوا وعلافوا حولها فاليانظر الانسان وردادكو ها ايغان بل ها اوفير سادان الى دعامي فياشن كشماشو اغا ايمن انا انه سببنا وان شبنا الماء ابيه سبب شبني. ثم شاققنا وان دل دلاعي الارضة رون كشاققن دلاعين ودمركو نغاركو كسوا بحي يدوغو ويدلاعي كلها فانبتنا وحانكسور لنا فيها ارضة لحضة حبان ميرو ايوا عينبان ايوا قدبان جيدو حولوه قول بنو جيدوا وين يوفا كهتم وحياه والله قرر هايصل يوا أبا دق <تصفيق> حوله دقان متاع لأجل متاعك والرائحين درت يدل لكم إذا كلا إذا رائحين ولين عامكم معوالين ذينا لا رائحين مركوا حالنا جو هذا بني عاد وكرشين كودي سداب كير بالله وكاني أبوك أودينا لك بريانو إسلق غاضيها والسداب معنون في ذا جاءت الصاخط مرك إتماده يوم ماله ويجف الرول مر قفقو كعرري من أخيه ولالكي وأمه هويدي وأبيه آبيه والسابي تيحاس كيسي وبنيه عروت كيسي لكل مري قفل بوحاسون هذه أو منهم ذات كامدة يومين مالته شعرن حاله يقنيه كفلا وروح قال وكان شغالين ساخل بيوا قياه وحساخل لو بخيه لقاه يد الله عن ساخذ وحاله لا هل كان عكوا ساخل لينا Agkua ei kuulu, ei kuulegoin. Mikä on hänelle? Nikki Bai Salanti seuraa minä. Lääkäri on tehtyä. Tämä on kuuma, kun kuulimme, että hän on. Vahingon, että hän on. Vahingon, että hän on. Vahingon, että hän on. Vahingon, että hän Wilki Vahingon, että hän on. Vahingon, että hän on. Vahingon, että truu wala bamaalinta wax wax mashquuliyi ba jira markii la yiri dadku isagu qaawan bu maalinta ayan isagu qaawan oo waxba qabin aisha nabiga waxay waydiisay qiyaamaha balka warran meeshaani u sharxay xufaatan ghurraatan iyagoo qaawan bay imanayaan oo ha jafa qaba markaas ay tiraa dadku ma iswada arkayaan markaas uu la caysay لكن هناك المؤمنين تقرير وإذا كانت المؤمنين تقرير هذا الإلهي هو موسين فإذا جاءت الساقة القيامة المرقى يتمكنه يوم ما لن يفر المرقى يقفه من أخيه و لا الكيسي لنشي و أميه يدي نشي و أبيه و أبيه و ساحبته و ساحبته حاس كيسي و بنيه عرورتي لكل مري قفل بوحاسون هذه أمينهم ذات كاميد يوميدا ما شأن حالت يغنيه مشغول شيء أو كفل أو ملك أو كان شايني ما أنت حكمك من نقر وجوه وجيال يوميدا ما أنتها مصفرة تفتيء النور لوي ضاحكة قصلي سمعنا فرح سوي مصبيرة بشارة سناي سه ووجوه يوميدا ما وجيالنا عليها غبرة برد بعضش كسارن ترحقها قطر ذل لباسار مالتا حكم كساسو نوقن وجيال و افتييم و دلال و سدي و واخا كدلال ضاحكه انت وخا لاغودا وفرحسيه الا نقف كفرحسنه و قسلاي وي بشاريسن ايا الخير با الا ميسو ما وجيال قيامها مضفرة تيف تيم وين ضاحكة وقصلي صفر حسن مضبصيرة بشعر يسن ووجوه يوم إذن مال انتهى وجيال عليها دشة قبرة برد باسهر ترقى قبرة مدوية مجد باسهر ولايك قوة نوع عاسيهم يوم الكفرة قال ذوي الفجرة فاجرين تأكل سياله قوة قلب جود قال يحي عمل خود الفجر يهوي قلب جود وقال عمر كودن وفاجل إلهي كواء إنك ميار والله سبحانه وتعالى.